معركة ثانية على أرض بدر مر عام على أحد فتذكر صلى الله عليه وسلم تهديد قائد قريش أبي سفيان حين صاح متحديا موعدك موسم بدر حيث قتلتم أصحابنا كان الوثنيون يريدونها سراً جاهلية كانوا يريدون استغلال مناسبة موسم بدر وهو موسم للعرب يجتمعون فيه تجارة وادباً وشعراء ليجعلوا للحرب أسهمها هناك علهم يمسحون من ذاكرة العرب كارثة بدر الأولى حين جتث أبو جهل وأمية وسبعون طاغوتا وهو جرح لم يندمل وليشفى إلا على أرض بدر. لذا تستعد قريش لاستعادة بعض ما تناثر من هيبتها هناك لا سيما والعرب سيكونون هناك فليكن لأبي سفيان ما يريد اقترب موعد إقامة سوق بدر وها هو القائد صلى الله عليه وسلم يستعد يستشير أصحابه على عادته وكالمعتاد ارتجف المنافقون واعتذروا وبدأوا يطلقون صيحات التخذيل في ثياب النصح ويقولون للمسلمين إن الناس قد جمعوا لكم فاحشوهم فكان رد المؤمنين وقائدهم ثقة بالله وعزما لا يفل حين قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل بل زادت ثقتهم بربهم ونصره رغم جراحات أحد حتى أخذ بعضهم ماله للتجارة فامتدح الله سبحانه هذا الإيمان المتجذر وهذه الثقة الراسخة وأنزل قرآن يثني عليهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وصل الشجعان إلى أرض بدر فرحبت بهم وذكرتهم بنصر الله ولما وصلوا تلفتوا واستشرفوا المكان فلم يروا أحدا ذرعوا الأرض ومشطوها بحثا عن جيش الوثنيين فلم يجدوهم ما الذي حدث شلت قريش ولم يستطع جيشها مغادرة مكة كانوا يخشون أن تحشر جثثهم في بئر أخرى فعدلوا عن الفكرة وهكذا انتهت غزوة بدر الثانية قبل أن تبدأ هكذا هزمت قريش في معركة هي التي طلبتها هي التي حددت مكانها وزمانها أما رسول الله صلى الله عليه وسلم وجنده فمالوا بمطاياهم نحو سوق بدر فأتوه وتسوقوا وباعوا واشتروا ثم عادوا إلى طيبة وأنزل الله تعالى فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم عادوا إلى طيبه، حيث ينتظره وينتظرهم حدث عظيم سيغير المجتمع